انهم فانهم غير ملومين فمن اذ تغاور اذلك فاولانكهم العادون والذين هم لاملاتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون الا فهم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار نكين ثم خلقنا النطفة علاقة فخلقنا العلاقة مضرة فخلقنا المضأة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم 117. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين 118. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض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 فقل الحمد لله الذين اجتنوا من القوم الظالمين وقل رب أنزل لي منزل مبارك وأن تخير المزيلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين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 ولَأَنَّ أَطْعَتُم بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا الَّخَاسِرُونَ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ هَيَّا تَهَيَّا تَلِمَتُ وَعِدُونَ ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل نفترع على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب صرني بما كذبون قال عنا قليل لا يصبحن نادم وَأَذَّتْ مُصْيَحَةً بِالْحَقِّ فَجَعَلَ لَهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ثُمَّ أَشْأْنَى مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا أَخْرِيْمٍ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ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 وجعلنا ابن مرية وأمه آيتهم وأويناهما إلى ربّة ذات قرار وأويناهما إلى ربّة ذات قرار وميعم يا أيها الرسل خلو من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُم زُبُرًا كُلُّ حزب بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ فَذَرُهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ أَيَحْسَبُونَ أنما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 119. لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون 110. أم يقولون به جنة 111. بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون 112. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم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 يرتعن الصراط لنا كون ولو رحناهم وكشفنا ما بهم من ضرر للد في قغيانهم للد في قغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكأنوا لربهم وما يتضرعون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 119. وهو الذي يحيي ويميت وله افتلاف الليل والنهار أفلا تعقلون 110. بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما, وعظاما أئنا لمبعوثون 112. لقد وعدنا نحن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 وقل رب أعوذ بك من همزة الشياطين وأعوذ بك رب أي يحضون حتى.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 لَحُون وَمَنْ خَفَّت مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ مَخَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمْ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ أَلَمْ تَكُنْ 113. تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين 115. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسعوا فيها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 119. فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون 110. الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم 111. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما فإن سبه عيد ربي إنه لا يفلح الكافرون وق رب في الرحم وأنت خير الراح.